أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاما تلك آيات الكتاب وقرآن مبين غبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذوهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهلموا الأمل فسوف يعلمون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 كذلك مسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعوجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّتَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَطَاعَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ نَّبِيلٌ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأربتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له وَإِن وإن من شيء إلا عندنا إِنَّهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّأْلُومٍ وَأَرْسَلَ الْمِرْيَاثَ لَوَاقِعَةَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ هَلاَكًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَهُوَ ما أنتم لَهُ بِقَادِرِينَ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ وَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ وإنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صرصال من حمأ مسنون ويجان خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من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 قال فإنك من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربنا أغويني لأزين إن لهم في الأرض ولأروي إنهم أجمعين إلا أبادك منهم المخلصين قال هذا سراق علي مستقيم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 ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غر إخوانا على صرر متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهما عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجر إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبنتبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يطنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين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 وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسرب أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وقمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل ان في ذلك لآية للمؤمنين وان كان اصحاب الايكة لظالمين لم تقم لنا منهم وان انهما لبايمان نبيين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرُونِ الْعَظِيمِ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 قَالَ رَبِّ كَلِمَ سَلَمٌ نَّهُو يعملون عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فَيْنَا كَلْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الندارين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 وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر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 وتستخرجون منه حليّة تلبسونها وترى الفرك مواخر فيه وترى الفرك مواخر فيه ولتبتغون فضله ولعلك تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا ولعلك تهتدون وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هم يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشون أيام يبعثون إلى رق إلى رمق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 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القوائد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم فيهم. قال الذين أمتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إننا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 وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما علموا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على رؤس إلا البلاء المبين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 والذين هاجروا في الله مِن بعد ما ظلموا لمبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 أفأ من الذين مكروا السيئات أي يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟